لا اله الا الله القرءان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلون اموالكم بينكم بالباطل الا, إلا ان تكون تجارته عن تراض منكم ولا تقاتلوا امم حسد ان الله كان بكم رحيما الله يسير ان تجتنبوا كبائر ما نهونا عن وركف في عنكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا وأسأل الله من خفي إن الله كان بكل شيء عليما ولكلنا جعلنا مغاريا مما ترك الوالدان والقطرون والذين عقدت أيمنكم فلا تظلموا نصيبكم إن الله كان على كل شيء شهيدا وطا ولما تظافرون العشوز منفعوا فعذوكم واجرو من في المضاجر بطروا فان اطعنكم فلا تؤوا عليهم مسبيلا ان الله كان عليا ماكبرا وان خفتم شيئا بيني وقال يا نما ان الله كان عنهم خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبالواردين احسانا وبالقربى ولا تجمعوا المساكين والمساكين والجار بالقربى والجار الجرب والصاحب بالجنب والصاحب യുജം വല നിശ്യതിനി വന്നെ കോം മ وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم بفطال نارا وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عبدا